نادي الراي ما رأيت ومر بنا قصه الرجل في الفتح اللي قال زوجته لما جاءوا في اليوم فتح مكة قال انا اريد الراجل اتفرجت عندي شغل في البيت وفرق وفاسيل ونف وتاعب وكده زين فترة فتره وانا بجيب خدام من هؤلاء هؤلاء جاوا من المدينة اللي بي بيخططوا يخدمونا ده على كلامه وعده بيجيب له خدام منهم فاذا به يأتي مذعورا وهو يرجف قال كيف قال كيف وين الخدم اللي هو عاكت قال انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة اذ قابلتنا بالجروش المسلمة ما كنت لي في اللوم ادنى كلمة يعني شعب مشهد ما كان يخطر على البال نعم قال عدي الذعي ما رأيت فقدم المهاجدين والانصار ولم يزل يقدم الطلائع منذ نعم. خرج من بقاء, بقاء ليأتوه بالأخبار ليأتوه به ما عليه العدو ليأتوه به أين سلكه أين يشربون كيف مسيره يقدم الطلائع طليعة نعم منذ خرج من بقاء حتى قدم اليمامة نعم وعمر أيونه أن يختبروا كل ما امروا به لأنه في... نعرف أن اليمامة كان اللي ذهب إليها عكرمة رضي الله عنه. ونعرف أنه بعد ذهابي بعد ذهابي عكرمة ذهب أيضا شرحبيل بن حسنة إلى اليمامة. لكن آخر المصاب خالد رضي الله عنه هو الذي تولى القتال فيها. نعم. لأنه تمت فيها عدد كبير من الصحابة أكثر من سبعين من القرى استشهدوا في اليمامة. نعم. وامر عيونه ان يختبئوا كل من مروا بهم عند مواقف الصلاة بالاذاة بالاذاة لهم وهم الذي يرسلهم ليأتوه بالاخبار ويعرفوا من بقي على دينه وثبت على ايمانه واستمر على عقيدته ويعرف ذلك اذا فاربوا من البلد او من مكان مسكن الجماعة هؤلاء او من منازل القاض يوم أرد بالاذان إذا حال وقت الفجر إذا سمعوا اذان فمعنى أن الجماعة مستعدين صلاة الفجر إذا ما في اذان فمعنى أنهم نكر إذا جواب صلوا العصر المغرب العشاء فيختبروهم بالاذان فإن ود اذان فهذا دليل على بقائهم وإن لم يوجد أذان فهذا دليل على نقصهم ورجوعهم وإقرافهم أن جاءت نعم فيكون ذلك دليلا على إسلامهم ولما امتاوا إلى سلية العذبي وجدوه وقد ضربت له قبة وربت له خيمة نعم وأصحابه حوله نعم فضرب خالد الخيام عسكريه على ميل أو نهب على ميل ونهب يعني فارم تقابلين. وثب فيها طليحة ابن خويل بن حسدي وعسكروه يحيكون به. وبالمقابل بينهم قرابة ميل خالد رضي الله عنه ومعه ومعه أصحابه نعم. فضرب خالد الخيام عسكريه على ميل أو نهب. وخرج يسير على أفرس يستفلع يستكشف ينظر العمر نعم يسير على أفرس ما نفر من الصهابة ووقف قريبا من العسكر وذات سليهة وخرج إليه دي يكلمه ليتفاهم معه قبل البدء بالختار تفاهم. نعم وخرج إليه خرج إليه نعم إن من أهد خليفتنا إلينا أن ندعو إلى الله وإلى وحده. وحده قبل البدء بالقتال وإلا فإن أبيت فليس بيننا بينك إلا السهيل نعم أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن تعود إلى ما خرجت منه والذي خرج منه خرج من الإسلام نريد منك أن تشهد الله إلى عائل الله وأن تشهد أن محمد رسول الله وأن ترجع للقيام ببقية أركان الإسلام وأن تعود إلى ما خرجت منه فطليحة عبى نعب وعن تعود الى ما اخرجت منه فعبأ طليحة وكان... وكان من ضمن من مع طليحة رجل اسمه عيينة عيينة ابن حسن ف... ويوم اشتدى الامر يا عيينة قال اين الوحي يا طليحة اين دلالك شيء قال ما اجاني كيبا طيب ننفذك بعد الوقت جاو جبريل جاء لما كله ما جاء قال لا ما جاء طيب أنت كل كذبه صرعه وكلامه يس أخدع الناس بكلامه يعني قال له في الناس لك فان تردد عليه جالس جالس وما كان يفهم ما عن الكلام إلا إلا الكذب والالتفاع على الجعة نعم وقال ريت بن الحسن قد ق القا... وكان ريت بن هصن قد قال له لا, لا أبا نعم هل أنت مريدة؟ هل أنت مريدة؟ يعني مخبرنا لأن إبريل كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوحيد هل أنت مريدة وش نزل عليك؟ لأن الموقف هو صديس للجيش قد تقابل ألاك جيش خالد مقابل جيش طليح والمسلمون مقادلون للمرتدي وخالد دعاك وليحة فعبة وقال هل أنت مريدة؟ شيئا مما كان يأتي من نبوتك شيئا لما كان ينزل على محمد نعم يعني اقلعنا على شيء نعم قال انت مرينا يعني نبوتك فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمد لأن محمد عليه الصلاة والسلام يعطيه الوحي ويخبرنا به هذا يقول علينا من حفظ لأن مرة بنا عيضا عينا كان يتفاوض مع ابي بكر رضي الله عنه كانت تعلي نسبة قلت الآن الجماعة دول منعوا الزكاة بدل ما تقتلهم حطني النسبة اقتلوا تقربوا اكثر عقد يعني نتفاوض انا والك وبعدين نعض ملك اني اقنعهم ليتبتوا فالصحابة قعدهم جاء لغادينا نعطيه بعد عوية لنا الشيخ خبيلة نعطيه لاجل نرتاح من القتال ومن اراقة الدماء ابو بكر ربط الله عنه لا الله لو منعوني عقال بعير والله لو منعوني, منعوني عناقا كانوا يؤدون على رسول الله فقاتلهم عليهم. فهذا عينا سمر مع فليحة. وقال هل انت ما شيء مما ينزل عليك لفي كان ينزل للمحمد. يعني اطلعنا على شوف الكلام اللي عندك ما هو. نعم. فقال فقال نعم. وفعت عيونا له. لما, لما, لما عينا كرر على قليحة. اطلعنا مش عليكم من الوحي. ماذا نزل عليك? ماذا اميرتبه? لانه يقول انه ياتيني خبر من السبع. وياتيني جبريل. بعد بدل ما كان جبريل ياتي لمحمد. الام هذا ياتيني. على السيد الذي ياتي. فلما الاحه عليك عم جاني. جاني وحي. نعم. قالوا ما هو انظروا الى الكلام. قال نعم فبعت عيونا لك. لما لما أقبل خالد بعت عيون يتجسسون الأخبار وجماعتهم ويترون عن الله عن النخال الجايد فهو بعت جماعة يأتون يتحسسون فوجدوا عيون خالد يعني الجماعة اللي أرسلهم خالد يأتون بالأخبار هؤلاء جاءوا فيهم نعم نزل عليه الوحيد ويقول كيت وكيت, وكيت لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس في فقال انبازت انبازت انبازت انبازتين الآن خالد في مكانه ولم يعلم القوم عنه وعلم قليحة وعرسل عيونا يأتوه بأخبارهن وعنهم في مكان كذا وكذا فجماعته جلوج نزل تعخر الوقت ماذا نزل عليه كان نعم نزل علي الآن كذا وكذا تسمع النص نعم فقال انبسط فارسين, إن فارسين. إن فارسين على فارسين، انبعث فارسين على فارسين. النزل علي الوحي، نفس الوحي. انبعثتم فارسين على فرسين، أغريني محجرين من بني نصر بن قواعين، أتيكم من القوم بعين. هذا الكلام، كلام خبر، مو كلام. انبعث فارسين على فرسين محجرين، هذا الوحي؟ نعم. فقال فقال تبا لك ولما وللوحي الذي جاءك يعني عرفوا الكلام هرا نعم فقال <تصفيق> إن بأستم فارسين على فارسين أغرين وحجلين من بني نصر بن قرعين أتوكم من القانم بعين يعني أتوكم بالجماعة اللي أرسل خالد بن الوحي تو الوحي كان من السماء نعم أتوكم من بني نصر بن قرعين أتوكم من القوم بعين فبعثوا كذلك، فلقيها عبداً فلقيها عيناً، فلقيها عيناً لخالد، فأتوا به فزادهم فتنة نعف. فلما أباط عليها أن يجيب خالداً انصرف خالد الى, ما الى, ما سكره الى, ما الى, معسكره إلى معسكره. إلى معسكره. إلى معسكره. نكتب لهذا الخبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعريه وصحبه وسلم. ولاعة الأمر أيها الأحباب. الا الداعية ينبغي ان يكون عادئا في دعوته وان يستعمل الكلمات اللطيفة وان يبتعد عن الغلظة او الشدة او القصوة وان يدعو برفق لاجل ان يستجيب المدعو نعم <تصفيق>